أحسنت الفائدة الثانية أحسنت الفائدة الثالثة أحسنت الفائدة الرابعة عندك ارفع صوتك أحسنت الخامسة. ان تبيين الآيات سبب الهدى. طيب. أحسن. السادسة. ان منهج الصحابة هو المنهج الوحيد القوي. طيب. تفضل. الحكمة إثبات الحكمة في أفعال الله عز وجل طيب عندك محمد محبة الله لهداة الخلق طيب في جانب التعبير أيضا أحسنتم هنا مثل آخر من أمثال القرآن مما لم يذكره ابن القيم رحمه الله تعالى كما في رسالته، وهو المثل الحادي عشر في تعداد هذه الأمثال. هذا المثل هو قول الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون هذا المثل مثل ضربه الله عز وجل لبيان حال المؤمن والكافر حال الضال والمهتدي يبين الله عز وجل حال الزائر الغافل وحال المستقيم الذاكر. طيب نذكر بيانا لمعاني الكلمات المذكورة في هذا المثل كما هو المقرر في دراسة الأمثال قوله سبحانه وتعالى أوما هذا الكلام كما يقول أهل العلم كلام مستأنف استأنف الله هذا المثل عما قبله والهمزة في قوله أوى من الهمزة للاستفهام وأي نوع من أنواع الاستفهام لأن الاستفهام يأتي لعدة معان يخرج عن الاستفهام الحقيقي إلى معان أخرى أذكرك بهذه المعاني التي تجدها كثيرا في القرآن الكريم تلك هي ثلاث معان. المعنى الأول من أنواع الاستفهام في همزة الاستفهام الإنكار الإبطالي. استفهام الإنكار الذي هو إنكار إبطال. وهذا يقتضي أن ما بعد الهمزة يكون غير واقع. وأنم ادعيه كاذب مثاله قول الله عز وجل فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون هذا الاستفهام استفهام انكاري يبطل الله عز وجل ادعاء أولئك الذين ادعوا له البنات وادعوا لأنفسهم البنين هذا ابطالي استفهام انكاري ابطالي مدعيه مدعوه يكونون كذابين. أما وهناك أدلة أخرى على هذا الاستفهام، كقوله عز وجل: أشهد خلقهم حين وصف الملائكة بأنها بنات. أشهد خلقهم. هذا الاستفهام بهمزة الاستفهام، استفهام إنكار. يبطل الله عز وجل فيه تلك الدعوة التي ادعوها أيضا من أمثلة ذلك أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم هذا الاستفهام أيضا لإبطال الغيبة أما النوع الثاني فهو استفهام إنكاري توبيخي للتوبيخ وهذا الاستفهام يقتضي أن ما بعدها يكون واقعا لكن فاعله ملوم مثال ذلك قول الله عز وجل أغير الله تدعون هم واقعون في هذا أصلا يدعون غير الله فالله عز وجل يخاطبهم بالاستفهام بهمزة الاستفهام التي يعرفونها أغير الله تدعون يوبخهم الله عز وجل كيف تدعون غير الله وهو لم يخلقكم ولم يرزقكم وتتركون رب العالمين الذي خلقكم ورزقكم وكذلك في قوله سبحانه وتعالى أتعبدون ما تنحتون وفي هذا المثل أيضا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كيف تجعلون من لديه نور وإضاءة مثل ذلك الشخص الذي يمشي في ظلام دامس كيف تجعلونهما على حد سواء إنكار وتوبيخ أما النوع الأخير فهو استفهام التقرير وهذا هو الذي يحمل المخاطب على الإقرار بالشيء والاعتراف به على الإقرار بالشيء والاعتراف به قال الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك إلى آخر السورة فيه التقرير استفهام بهمزة الاستفهام للتقرير والشاهد من هذا المثل أن الاستفهام ورد فيه للإنكار التوبيخي ينكر الله عز وجل على من سوى بين من لديه نور ومن يعيش في ظلام لا يستويان هل يستوي النور والظلام إذا كان النور لا يساوي الظلام فكيف تجعلون من لديه نور كمن هو في ظلام أما الواو في قوله أو من فهي عاطفة فهي عاطفة ومن اسم موصول اسم موصول بمعنى الذي وهي في محل رفع مبتدا قوله سبحانه وتعالى ميتا وردت القراءة عند كثير عند الجمهور بالتخفيف ميتا أو من كان ميتاً وفي قراءة نافع ويعقوب وأبي جعفر أو من كان ميتاً أو من كان ميتاً نأتي إلى بيان معنى الميت وهل هناك فرق بين الميت المخفف؟ والميت بالتشديد أم لا يوجد فرق الميت مأخوذ من مادة موتى وهذه المادة في لغة العرب الميم والواو والتاء أصل صحيح تدل على ذهاب القوة عن الشيء ذهبت قوة الشيء مات يعني ذهبت قوته وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا فإن كنتم لابد آكليها فأميتوها طبخا أميتوا من الإماتة التي هي ذهاب القوة عن ذلك الشيء فتذهب قوة الرائحة الموجودة في تلك أو في نعم في تلك الشجرة تذهب بالطبخ تذهب قوتها بالطبخ فشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أميتوها لتدل كلمة موتا على ذهاب القوة عن الشيء وكذلك الميت إذا مات ذهبت قوته والموت هو ضد الحياة الموت ضد الحياة وقد كان نبينا صلى الله عليه وعلا وسلم ينزه ربه عن هذه الصفة لأنها صفة نقص تعتري المخلوق وينزه عنها الخالق يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وتوكل على الحي الذي لا يموت وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت إلى أن قال عليه الصلاة والسلام أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون كل يموت إلا الحي الذي لا يموت الجن والإنس يموتون وهل هناك فرق بين الميت والميت أكثر اللغويين على أن الثاني لغة في الأول يعني ميت وميت كلاهما سواء عند أكثر اللغويين ولذا جمع الشاعر بينهما في بيت واحد فقال ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت أو الميت ميت الأحياء فجمع بين كلمة ميت وميت ليدل على أنهما بمعنى واحد لا فرق بينهما وهذا الشاعر هو الشاعر عدي بن الرعلى الغساني بينما فرق بعض اللغويين بينهما بتفريق دقيق معتبر ما هو الفرق قال إن كلمة الميت بالتشديد تطلق على من مات وعلى الحي الذي سيموت من مات ومن سيموت كله يقال له ميت بالتشديد قال الله عز وجل إنك ميت يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت أي ستموت وإنهم ميتون أي سيموتون فهذا فيه التأكيد على أن كلمة الميت تطلق على من مات وعلى من سيموت، وأما كلمة الميت بتخفيف الياء وإسكانها فإنها لا تطلق إلا على من مات، إلا على من مات، ولذا جاء في القراءة أو من كان ميتاً. قد مات قلبه قد ماتت روحه قد حصل الموت حصل الموت وقد أطلقت كلمة الموت في حق الإنسان على أمور الأمر الأول هذا في حق الإنسان حين كان نطفة في صلب أبيه هو ميت ما الدليل على أنه يطلق عليه ميت قول الله عز وجل قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين أمتنا اثنتين الإماتة الأولى كما يقول مجاهد وجماعة من المفسرين الإماتة الأولى حين كان نطفة في صلب أبيه وميت فأحياه الله عز وجل هذا الإطلاق الأول في حق الإنسان الثاني بمفارقته للحياة الدنيا هذا موت يقال له ويطلق عليه موت كما مر معنا في الآية التي خاطب الله فيها نبيه صلى الله عليه وعليه وعلى وسلم إنك ميت أي ستفارق هذه الحياة أما الإطلاق الثالث فهو في النوم فإن النوم يطلق عليه موت يطلق عليه موت كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه في قوله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ويقول وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اتجع قال باسمك اللهم أموتوا وأحيى على أحد التفسيرين أما الإطلاق الرابع فهو بموت القلب والروح يقال هذا ميت هذا ميت لماذا هو يمشي لا ميت القلب قلبه مات روحه ماتت صار في عداد الأموات لأن روحه قد ماتت والدليل على ذلك هذه الآية التي هي المثل أو من كان ميتاً من أي أنواع الموت هل موت حقيقي مات ولكن لا ولكن كان موت قلب وموت روح كان موت قلب وموت روح أو من كان ميتاً فأحييناه هذه الأمور تستفيدها في دراستك للقرآن الكريم ومعرفة معانيه ونكتفي بهذا وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وزاكم الله خيرا